اللهم اهدنا في من هدايت وعافنا في من عافيت ودولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت ولا يعز من عاديت